أما الأولى وهي قولهم هذا أخونا نعم أخوك حينما يكون على ما أنت عليه من الديانة فإذا فارق ما أنت عليه آخا من انتقل إليه فالذي يلمع الإخوان المسلمين أو يعتذروا لهم أو لرؤوسهم فضلا عن أن يغضب لهم هذا أشد هذا منهم ولو كتب بآت المجلدات يزعم فيها أنه سلف هو إخواني فإن من دافع عن أهل الأهواء فهو منهم ما هو أخونا الذي يدافع عن هؤلاء ويعتذر لهم هذا منهم وإلا فمن الذي يجعله يدافع عن هؤلاء وينافع عنهم أو يعتذر لهم ويبرر لهم إلا أنه يرى أنهم على صواب التبرير لهم يرى أنهم على صواب والدفاع عنهم أشد وأشد يرى أنهم على صواب ويجب أن ينصروا ويذب فمن كانت هذه حال فهو منهم وكتب السلف الصالح المسندة فيها ما لا يحصى من شهاداتهم على هذا الصنف بأنه من أهل الأهواء والبدع ومن شاء فليراجع شرح أصول الاعتقاد لللا لكاي والإبانة الكبرى لابن بطة فإنهم قد عقدوا الأبواب كل والأبواب في هذا ولينظر إلى مقالات السلف في من يذب أو يبرر ويعتذر لأهل الأهواء في مقابل تحذير أهل السنة منهم فإن هذا هو الذي يؤتى من قبله ويخاف منه على أهل السنة أشد من أهل البدعة الواضحة على أهل السنة حتى إنهم جعلوا ما هو أقل من ذلك بكثير دليلا على الانحراف ألا وهو مجالسة أهل الأهواء فقالوا من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع لن صاحب البدع الأصلي قد عرف فالناس يفرون منه أهل السنة لكن هذا يهلك الناس بسببه محسوب على أهل السنة هذا معدود من أهل السنة فإذا رآه بعض أهل السنة وهو يجالس هؤلاء ظنوهم على خير فجالسوهم فيكون من السبب في الضرر؟ هو فإذا كان هذا في المجالسة فكيف بالتبرير والتلميع والاعتذار أو الدفاع؟ أشد وأشد ما الذي يغضبه من أن يتكلم السن في أهل الأهوى والطوائف والأحزاب القائمة على الساحة كلها ترمي أهل السنة عن قوس واحدة ويتحدون على السلفيين ويتفقون في معاداتهم إياهم فما الذي يغضبك إذا سمعت كلام السلف في هؤلاء محمر أنفك ولن تفخت أوداجك إلا وفي القلب إليهم ميل وما دام الأمر كذلك فالألسن مغارف القلوب القلوب قدور والألس مغارفها الذي في القلب يغرفه اللسان فيصل إلى أسماع الإنسان يسمعه الناس فتنكشف وما أسر إنسان سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه تخرجه ولا يشعر فيكشفه الله بها